Thank <laughs> you. قلله كلام احلم بالشرطه وحياتي من خلال عود الملفوف اربعه لا وحياتي من خلال كلام احلم بالشرطه وحياتي من خلال عود الملفوف اربعه مش عرفاني إزاي إزاي إزاي يا نجا تحيا حبيبتي بلديات بلديات بلديات بلديات بلديات بلديات, بلديات, بلديات وقابلتك مرة وسألتك مدان يا صبية والجدية قصيلة وخورة وسجل في مقدار علي بلدي وأبي التكمال وسألك من بيني صبي وسكتي يا أصيل وقارة وسجل صوت يا نا انا شفتك ترمي احساني صوت يا ناس معرفش لساني انا شفتك ترمي احساني صوت يا ناس معرفش لساني مفيش علفاني لاي ازاي في ثانيه انا جيت Blandia Blandia Blandia Blandia Blandia Sächrikäde Oma husha ali Sächrikäde Oma husha ali Bormoosik siff och siffma Sächrikäde Oma husha ali Målet <hul> målhus, målet målhus, målet målhus. Hon är en mag, en يعنيكي ونس مانتش عرفاني ازاي الزال ازاي يا نجال نحن حبثي بلديات بلديات بلديات بلديات بلديات وحياة من خدلة كلامك احلمني وحيت من كلاد عزم الكو أربع لاحق وحيت من كلاد كلامك أحلى من الشرطات وحيت من كلاد عزم الكو أربع لاحق Så jag liksom är inte något så